أهمية حفظ القرآن أنزل رب القرآن نورا يهدي الحيران يشفي الصدر ويجلوه ويجنبنا الشيطان أنزل رب القرآن نورا يهدي الحيران ويجلوه ويجنبنا الشيطان انزل ربي القرآن نورا يهدي الحيران رحمه للخلق دوما يهدي للحق رحمة ربي بالإيمان وبالصدق بالإيمان وبالصدق يبعد عن الأحزان أنزل رب القرآن نورا يهدي الحيران أنزل رب القرآن نورا يهدي الحيران يشفي الصدر ويجنبنا الشيطان أنزل ربي القرآن نورا يهدي الحيران بالآيات وبالبشرى والذكرات والذكرى بالآيات وبالبشرى والذكرات والذكرى جاء يرغب في الأخرى جاء يرغب في الأخرى ويعمل في دنيانا أنزل رب القرآن نورا يهدي الحيران أنزل رب القرآن نورا يهدي الحيران يشفي الصدر ويجنبنا الشيطان أنزل رب القرآن نورا يهدي الحيران فاحفظه وقرأ فيه وتدبر ما يعنيه فاحفظه وقرأ فيه وتدبر ما بمعانيه من درار بمعانيه تغرس فينا الإيمان أنزل رب القرآن نورا يهدي الحيران أنزل رب ويجنبنا الشيطان أنزل ربي القران نورا يهدي الحيران أنزل رب القرآن نورا يهدي الحيران يشفي الصدر ويجلوه ويجنبنا الشيطان أنزل رب القرآن نور يهدي الحير.